مو بيدياني ماش مادكياني حس بعد العباسي لوعي لوع توبي دياني قطعي دياني ونرجح جف المكتوع المكتوع عباسو اكثر تستاهل ونروح عندك مو بيدياني طالوف انم نحبابك وشي عالما يشلعنا لو مثل ينبوع ينبوع مو بيدي انا مش قطع يديني ونرجع كب المكسور المكسور بنرجع لا لا تقدر توصل لحسين وانا اللي يرحم حالك وين دهلك الوانك لو كنتايت لطف شموع شموع بيدينا الزار في خليها تشوف الصار الصار جماع شافات فيها نتبتي لا theme او بي دياني شا ضمياني شا نصير شموع شموع او بي دياني شما دكياني بس بعد العباس يلوع يلوع